من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام رقيم عنفه، ثم رقيم عنفه، ثم رغم عنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من عذر كوالديه كلاهما أو عند الكبر، ثم لم يدخل الجنة. من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. المرأة تند وهي. متعبا مخلوق كان التحذير شارسه الطعام والشراب وشارسه الصحه لانه كان يشرب من طريق السره وياكل من طريق السره وانا وانت يا اخي شوان الشوكه شاتتني في يدي لا ارتاح حتى اغرز ذلك الامر مجرد الجسم هذا ما يقبل زيادة لو كانت شوكة صغيرة بخلت لا ترتاح حتى تاتي بالمنقاد وتزين فكيف بهذا الزائد أبو أربعة كيلو خمسة كيلو بالرحم جزاه من الله, جزاه من الله تعالى عنا خير الجزاء حملتك تسعة أشهر بين التالم والضجر بين التالم والضجر ولذا امرنا الله تعالى بأن ندعو لهن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الأم وما يدريك من الأم حقها عظيم وامرها كبير لا أنني بعدما تزوجت اقلبها وارمي بها وافضل زوجتي على امي ابي العجوز والله اهلكتنا وتعبتنا الله جل على ياخذها بس بسلام ونرتاح منها لماذا؟ لان بيني وبين زوجتي خلاف ونسيت نسيت انه عند الولاده هي تنظر نظرة واذا بها تنظر اول ما يتمثل امام عينها سلمة اسمها الموت. يعني بعد قليل اموت. وافارق الدنيا. لكن يا رب هذا الذي في بطني احبظه واتلاه لا يموت يا رب. هذا لسان حالها هذا لسان آلهة وقد ذكرت لكم واذكر هذه الليله انني شاهدت بعيني حريق وقع بالمدينه قالوا كانت عند الجيران واذا بنار التهمت الحجره الغرفه يوم الخسر يوم خطر وجريب ويولع بالحطب القضيه ما كانت لهذا الحال الحمد الله على ما نحن عليه الان والله فهم وحطر وشعر وبعر كبل والله يوقفه في البيوت شعلت النار والأم فوق تركت الولد فلما سمعت الصياح وهي لا تدري انها في حجرتها وغرفتها مرعت واتت وإذا بالحريق والنار تلتل من الحجرة الولد في الداخل ونحن وقفنا انظر ليس ما ياتي من ينقذ الدفاع المدني ما كان على هذا الوضع الدفاع المدني الشعب والسؤال بتنك وسلطون وقرب جاءتهم حتى يقفوا حتى النار ليس ما ياتي النار الدفاع جاء فيه وراء في النار الموقدة والدخان الكثير اختحمت ودخل والتمست ولدها ووجدت الولد فحملت الولد المشكله عند الخروج الان النار قد وصلت الى البوابة كيف تخرج هذه الام الرؤوم الحنون ما كان منها الا ان رفعت الولد بيديها وما شاء يريد أن ينقذ الولد، وأما هي فتموت وقد ماتت رحمه الله والمحروق شهيد بعدما كبر وبعدما أكبر وبعدما تزوج أفضل الزوجة على أمي ولا أصدر على ما هي عليه. من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا.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 الجزاء من جنس العمل من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين